اعمالكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجينا هو واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن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 ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين